تهت في الدنيا قلت باحسان ع اللي اجده من يكفك فدمعي السخيف فدمع يسخين طال تطول من قابلني هل هناك من يضم دجوار حياه العامر هي Al لا في ذن كون صديق أصرخ إليك إلين هل تسمعني وتعطي نجات للغريب لا تتركني لا ترفضني. كي توي لديك وانا سقيم